اللهم اجعل لي نوراً في قبري ونوراً في عظامي وزدني نوراً وزدني نوراً وزدني نوراً, وزدني نورا وهب لي نوراً على نور دعاء دخول المسجد